أَنَسْتُنَ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فِي تِ سعآياتٍ إلَ فِرعوونَ وَقَوْمه إَِّجُ كَانُوا قَوْمًَا فَاسِقين فَلَم ما جَاءتُمْ آياتناَا مُبَصرَةً قالَاوا هذاَا سِحْرُم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 حتى إذا أتوا على واج النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من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 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحاط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم مَا تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين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 ومن شكر فإنما يشكر لنفسك ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون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 قَالَ الطَّائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالليل نبيتن نهوه واهله ثم لنقولن ان ما شهدنا ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فَمُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَن مَدَمّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَإِن جِئْنَا جَوَّأَهْلَكُ إِلَّا امْرَأَتَكَ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ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 بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَابًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا ۖ فَمَن يُكَذِّبْ بِآيَاتِنَا فَأُمّ يُوزَعُ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 وَقُلِ الْ الحمد الَِّ سَيُركُم آياتهِ فَتَعرففونَنَ وَماَا رَبّكَ بغافِن النام م